وَمَا أَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ نَّعْمَ الأَرَائِكُ وامتاز اليوم ولم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم وأن هذا يصير تعطلون هذه جهنم عاذون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون لما ننا أف وه الموتك لمونون أيدي الموتش هلد أو جُوب بما كان سون u leu pomas ao Yunim tan kuwiom وَلَهُ نَشَأُ عَلَمَا ضَخَّنَّاهُمْ عَلَى مَكَانٍ تِمْ فَما اسْتَطَاعُوا ضَيَاعًا وَلَا افلا يعقلون وما حق القول على န แล้วu bu sangm naเราu ku V من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصر رَوْبٌ وَرُبٌ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ أَلَا يَحْزُنكَ فإذا هو خصيم مبين وقال اشتركوا في القناة gol صون حنن لي بي يا ابني ما نكوت كل َّ خَلَكُ نهُ مِنْ لُطُفَتِ فَإِذاَاهُ وَخَصمُ مُب وضرب لنا مفلا ونسي خلقه قال من يحيي الأظام وهي A BAs mis다가 w87 w presence glab zoom لا وهو كون فاصبح بيده ملكوت كل شيء oun oh. فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلاً قال مي Al-Zhi j'al lakum min ash-shajari lah-barina rom.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 الرحيم وصاف فات صم فنزاجرات زجر والسماوات والأرض وما بينهما ورب المشارك Come <laughs> on. Oh, Bussamawa!